فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا من واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر